وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 وإن خفتم ألا تقصقوا في اليتامى فانكحوا ما طاب فانكحوا ما طبلكم من النساء مثنا وثلاث ورباع فانكحوا ما طبلكم من النساء مثنا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدناء لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة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 وارزقهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفاً وبتل اليتى ما حتى إذا بلغنك حف إن آنستم منهم رشدا فدفعوا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم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 نصيبا مفروضا واذا حضر القسمة اول القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فارزقوهم منه لهم قولا معروفا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 الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وس يصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموالا يتاموا ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسَيُصْلَوْنَ سَعِيرا وسَيُصْلَوْنَ سَعِيرا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 ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمه مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين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 فإن شهدوا فأمسكوهن في البؤوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوافهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذان يأتيانها منكم فأذوهما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 فإن كرهتمهن فعسان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرة وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوجه وأتيتم إحداهن قطارة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 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت الأخ وأمهاتكم اللاتي أربعنكم وأخواتكم. واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن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 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين محصنين غير مسافحين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 والله أعلم بهم أنكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن، وآتونه أجوره، وآتونه أجوره نبي المعروف غير مسافحات. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن, فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذَلِكَ لمن خشي anatamin kum kum kum خير لكم والله kum kum يريد الله ليبين لكم ويهديكم kum الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاراه تكون تجارة عن تراضٍ من منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيمًا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدَى وَهَنَوْ وَغُلْمَ فَسَوْفَ نُصْلِيهِنَّ وَ. وكان ذلك على الله يسير إن تجتنبوا كبائر ما تنعنون عنه نكفّر عنكم سيئاتكم نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما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 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضه وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحة قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله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 وَعتَّذِنَ للكافرين عذابا مهينا والذين يُ أموالهم أَم الناس ولا يؤمنون, ولا يؤمنون بالله وَلَا باليوم الآخر وَلَا وما يكون الشيطان له قرين فساقرين وماذا عليهم لو آمنوا بالله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر فأقوم مما وزقهم الله وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَضُلُّ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَضُلُّ مِثْقَالَ ذَرَّتِهِ وَإِنْتَكُوْحَسَنَتَيْهَا وَاضِعْفَهَا وَإِنْ تَكُ حَسَنَتَ يُضَاعَفْهَا وَنُؤْتِي مُلًّا دُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ, وجئنا بك على شهيدا يَوْمَئِذٍ يوم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 من الغايط أو جاء أحد من منكم من الغايط أو لمست من النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ما صعيدا طيبا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 والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الثين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم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 من قبل أن نطمس وجههم فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبب وكان أمر الله مفعولا.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 ألم تر إلى الذين آوَتُوا نصِيباً من الكِتاب يؤمنون بالجبت و الطاغوت ويقولون للذين كفوا ويقولون للذين كفوا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم له النصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس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 فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا سوف نصلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها يذوق العذاب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرا ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات sannudikiluhum jennatin tajeri minn tahtihaal anhaar khalidiin khalidin fihaa abada lhoum fihaa aswadun mutahara wanudikiluhum zillaun ان الله يحقركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل إن الله لعم ما يعظكم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 وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا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 استغفر الله جاء الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا ربك لا يؤمنون حتى شجر بينهم ثم لا ثم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 ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما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 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم خذوا حذركم فافروا ثباتا وافروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي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 يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشعون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما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 كيد الشياطين كان ضعيفا ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفؤ أيديكم وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة فلم كتب عليهم القتال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 أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيد، وإن تصبهم حسناتي يقولوا هذه من عند الله. وإن, وَإِن تُصِبْهُمْ tunne يَقُولُوا, يقولوا هَذِهِ مِنْ عندك صوبك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك ما اصابك من حسنه فمن الله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 ورسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِلِّهِ غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به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 فَإِن تَوَلَّو فَخُذُوهُمْ وَقُتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصْلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ أُوْجَآءُكُمْ أُوْجَآء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 ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقمه ومؤمنه وديته مسلمه وديته مسلمه الى اهله الا أن يصدقوا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 فديه مسلمه ila اهله وتحرير رقبه مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل فجزاء جهنم فجزاء عونها خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا وعربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرا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 فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجا وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمه. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تُوُفّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسَهُمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ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 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا قُمْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتُمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ معك فالتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من رباكم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 يا الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فذفوا الله فاذكروا الله قيامه وقعوده وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة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 واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجاد العلم الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من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 توفر الله يجد الله غفور رحيمًا، ومن يكسب إثمًا فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليم حكيمًا، ومن يكسب خطيئة أو إثمًا ثم يوم به بريء. ثم يوم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإذما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا ما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما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 Inna muahele, لا uffi ruhei usoa kabi, ja uffi ruhei ruhei ruhei ruhei ruhei ruhei ruhei ruhei ruhei ruhei شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلْيُبَدِّلْكُنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَ لَهُمْ وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلْيُغَيِّرْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا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 مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا الصَّالِحَاتِ ك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دين من من أسلم وجهه لله وهو محسن والتبع ملة إبراهيم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 ويستفتونك في النساء قل لله ويفتيكم فيهن وما يُتلَع عليكم وما يُتلَع عليكم في الكتاب في يتمن النساء اللاتي لا تؤتونهنّ ما كُتِبَ لهنّ وترغبون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 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعرابا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلح والصلح خير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 وللله ما في السماوات وما في الأرض وكفّى الله وكيله إيشئ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين إيشئ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين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 الكتاب الذي نَزَّلَ على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا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 Beshirimune, الْمُنَافِقِينَ vien, لَهُمْ kumma, demen, الَّذِينَ Elladine, الْكَافِرِينَ tehdun, elke دُونِ الْمُؤْمِنِينَ amyudun, inumini. Ella فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا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 إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولاء ولا إله أولاء ومن يغلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا Uliyaa min duun المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الترك الأسفل من النار إن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 وسوف يؤتى اللهمؤمنين أجر عظيمًا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من غلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا وقديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أي يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أي يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم ويريدون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 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف يأتيهم أجورهم وكان الله غفور رحيم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 فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت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 لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أُنزل إليك يؤمنون بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك اولئك سناتيهم اجرا عظيما ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى, وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليه وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة لألا يكون للناس لاس على الله خدجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكما لكن الله يشهد بما زل أنزل إليك زله بعلم والملائكة يشهدون وكفّ بالله شهيدا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 يوم وكلمته القاها الى مريم وروح من فامنو بالله ورسله ولا تقولوا سلاسه انته خيرا لكم انته خيرا لكم انما الله اله واحد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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ فيوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ويزيدون من فضلك وأما الذين استكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما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 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيما يَسْتَفْتُونَكَ قول الله يفتيكم في الكلاله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 وإن كانوا إخوة الرجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم